آه <مترجم> آه صبر الأخي في غد القاد وعدا يميني تلتقي امها كم كانت اقدى روح حالت بيننا فقلب ارضك والهوى يهواك كانت اقدى حالت بيننا فقلب ارضك والهوى يهواك صبر الاخير في غد الالقاء وغد يبيك تلتقي Akl da o hal et benim, fakl albu arduk, walhawa yahuak. İn kâneti, akl da o عيني من الصح الكريم سواك وبخاطري ألف شجون قد حوى تنفسي وقلبي بالدعاء يرمى وبخاطري ألف شجون قد حوى تنفسي وقلبي بالدعاء يرمى صبرا في لكن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهوى لكن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى أحب من القلوب سواك وينادي قلبي في وداد إن أنه ما قد أحب من القلوب سواك صبرا أخي في غد ألقاك وغدا يمين تلتقي يمناك إن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهواك إن كانت أغنى وحالت بيننا فالقلب أغنى والهوى يهواك أيامنا ولت وراحت ونضمت في لحظة قد أغمغت عينهاك ودعت يا شطر الفؤاد ومبعه واندعت يا شطر الفؤاد وربعه وعلى الغنابر في غد لقيا صبرا أخي في غد ألقا وغدا يمين تلتقي يمنا لكن كانت أقدار حالت بيننا فالقلب أرضك والهوى يهوى Akin kalan tek